حبسته في احدى غراف الدار ووالله ان الابا يبكي لي هذا الخبر وجها لوجه وجه. يقول حبسته في احدى غراف الدار يأكل ويكرب فيها ويقضي حاجته اعزكم الله وكنت انا الذي ادخل عليه بطعامه وشرابه ولقد اوصيت جميع اهده لا تفتح عليه الباب في اي ظرف او اي حال مهما شكا خف ما لا تفتح الباب ابدا كنت أسمع صياحه وبكاءه وقلبي يتقطع ألم ولكني أريد لك الشفاء من هذا الوباء الذي ابتلي به من صفة أولئك حتى جاء يوم جئت من عملي بعد الأصر فوجدت باب الغرفة مفتوحا وهو غير موجود فقلت أين فلان وما فتح لك الباب قالوا جاءت جدته للزيارة فلما سمع صوتها أخذ يصيح ويبكي ويناديها